حزب الفردانية لسيدي محمد الصادات قدس صره بسم الله الرحمن الرحيم الله صني على حضرت مجمع الأسرار ومنبع الأنبار مطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل أروس المملكة الربانية إمام الحضرة القدسية معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة مرشدها إلى الحق أكرم الأنبياء والمرسلين رب رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السعادات وقطب دائرة السعادات وسلم عليه قطر مقامه وإجلانه ويضامه فالحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى